يما انا محتاج دعوه صادقه منك يما انا محتاج دعوه صادقه منك يما انا محتاج دايم اقترب منك يما انا محتاج دايم اقترب منك سامحي سامحيني سامحيني دايما انا منشغل عنك